بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدوت وإذا الجبال سيرت وإذا وَإِذَا النُّفُوسُ زُجّتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا جَهَنَّمُ علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا أسعت والصبح إذا وما هو بطول شيطان الرجيم فأين تذهبون Mondom, hogy